عوض الله من الشيطان الرجيز بسم الله الرحمن الرحيم No, no, no, no. يا ريشوني ويعرثوني من լող ատն ութեն ورجع ذا قومه من المصراب سأوقع What's <laughs> وام يكن في كتاب من ويام waa I'm All right.